لا كل من يشكك في ولاءنا لهذه الأرض قطيفنا الغالية هتاف يدوي في, هذا في هذه الفقرة نسمع من يشكك في أصلنا وأننا من الفرس أو, من أو أننا ليس من العرب أصلا بل نحن من بني عبد القيس عبد القيس هم الذين ملأوا هذه الأرض بطيبتهم وأخلاقهم وولايتهم لأهل البيت عليهم السلام عبد القيس جدنا الأول كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمه المنذر ابن عائد ابن عبد القيس هذا كان جذبنا الأول حارب مع رسول الله في أحد وفي الخندق وحروب رسول الله إذن نحن أصولنا عربية على قولتنا نحن بالعام من جد إلى جد يعني في هذه الفقرة نتناول هذه اللفتة وهذا الموضوع بأننا نحلو نحن ابناء هذه الأرض وجذورنا متدة من العواب الى أو سعي أوااب الخطيف صل على محمد عاال محمد نيل هادي وصلنا خبر حتاب كتبهم يهكي عن اصلنا طبعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إلى المنذر بن عبد القيس أنتم خير أهل المشرق القطيف خير أهل المشرق ودخلوا إلى الإسلام طوعا لا كره بنو عبد القيس من سالف زمن عني الهادي وصي خبار حتام كتبهم ياحكي صبار حتى كتب غوم يحيي عين اصيل لا خ رهين جون طائعين بلي حيره ربي يا مجيب بمغفرة تطيب هالعشيره من بطون العرب احنا وجادنا اسمه المنذر ايه من بطون العرب احنا وجادنا اسمه المنذر ايه صحابي ومخلص وثائر مناضل وبينفخ ايه همد حل مصطفى بحلم وعناته الشرف يذكر رسول الله قال إلى جدنا المنذر فيك صفتان يحبهم الله الحلم والأنات الحلم والأنات التأني من بطون العرب نحن وجدنا اسمه المنذر صحابي ومخلص وتائر مناظر فبحر موهنات الشرف يذكر من سالف زمله عن الهادي والصله عيان اصلنا خير اهلل مشاري عبد القيسهان بخلاو دي ابراهيم جونطاعين بني لحيران ربي يا مجيد اغفر تطيب هل عشيره من بطون العرب احنا وجاتنا اسمهيل مندر اي صحه نص صوائر مناضيل بينف يذكر اسمع اسمع اين ما يملك ويل الاعمى ماجدر يوسف روعه الماس ايه اله ما يملك احساس حلم نشا الناس براوعتين نعيك ستها الملازين ويل حفاس من هوى الدنيا اي يزيد ق ان الدنيا ان يقيم يزيد الحسين وعباس سات الموازين والحق فاس في دصار يزيد قيم من هو حسن نع الظروف تسمعوا تشو وهذا ما وطنك وهذا جذرك وهذه الظروف تسمع وتشوف من يحيرك كيف خونك وهذا ما وطنك وهذا جذرك يوم ام الاربعهان الزمانو تغربنا يا ام الاربعهان الزمانو تغربنا صارت تنكر العاره بصيلنا وتحاربنا إلى الله <تصفيق> رفع الشكوى ألمنا <تصفيق> وطالبك <تصفيق> <تصفيق> في الظروف تسمع وتشوف من يحيرك كيف يخونك وهذا موطنك وهذا جبرك هاني الزمان وتغربنا صدرك صدرك, صدرك, صدرك صدرك ايه يوم الأربعة هاني الزمان وتغربنا وصارت تنكر الأعراب صلمة وتحاربنا الى الله ارفع الشك والمنا ومطالبنا ايه يا ام الوفه ذي عليشك بعهد دي علي من سلاله قيس ومنى عامر الحبيدي يا ام الوفره دي شاكك بعهدي ان من سلالت قيس ومنى عامر الحبيدي تضاحوا إلى الشريعة وتحموا وطنها وفديتوا المناحر لجل تسلم العقيلة ويسلم بعنها يا أمي الأفهر الزي علي شكك بعهدي أنا من سلالة قيس ومن عمر الحبدي يا أمويل وفهره دي علي شكت بعهدي أنا من سلالة قيس ومن عمر الحبدي لن باع مين شن ربيع لا حسين و ربيعه لا حسين و ربيعه مع اولادك انتم تضحوا الى الشريعه وتحموا وطنها فديتوا المناحر لجل تسلم العقيده و بعنها كم تطبعوا الى الشر يحوت وحمو وطنه فديت المناحر لجيل تسلم العقيده ويسلم ضنها طبعوا من غرس فيكم من حق بيت اهاليكم غيروا ثوره عز ورثتها اياديكم طبعوا من غرس فيكم من حقبة اهاليكم غيروا ثورة وعزة ورثتها اياديكم وليكم هالشهادة ماكنو سعادة لا ترخ الإرادة لك الأم فقولة أقولاني أقول قد مثل الموطن بنيني صبرت فقدهم وأجري على البتولة وهذا يقيني ألطم ألطم ولكل أمثك وله أقولاني قد مثل الموطن بنيني صبرت فقدهم وأجري على البتو هذا يقيني يا قطيف اسمان أم البنين لك يا قطيف اسمع ترى بسلافك الشيمة يا قطيف اسمع ترى بسلافك الشيمة بالكرام عيب بلا هما لا قيمه يا قطيف سماح اي ترى بس لا فك الشيمه عيش بلا هما لا قيمه والجباني عيش بخوف ويرهبته الجريمه اي عود للحاضر وشوف حسين ترتب مصابه يقولوا حارض الامه وجب قتلوا هذا عقابا اه اي شوف حسين رد بمصابة يقولوا حهار رضي اي وجب قتلوا هذا عقابة وش ريحة على اللي طالب بحقه حد الحرابة عن كل يسير لاص يا, يا شيخ خمل مجاهد خلل الكريم خلل يا, خلل كريم خلل يا كريم يا قطيف اسمع اتربس خلل لا, لا, لا, لا فكشيم بالكرام لا بي بلا همه الى قيمه والجبان يعيش في خوف وي غير ضد جريمه يعود الماضي للحاضر وشوف حسين رد المصابه يكونوا حرب الامه وجب قتلو هذا عقابه <تصفيق> على اللي طالب بحقه حد الحرابه يا يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أني> يا في حالي اصبركم عني مع عباس عني مع في هالليله اصبركم اذكروا زينب زجر من عيد هردلكم وين خيرتكم وهو يفتي بجلد خدكم آنيم عباس في هالليلة أصبركم اذكروا زينب وزجر من عيد هردلكم وين غيرتكم ايوه يفتي بجلد خدكم ايو عسراكم تضل قدوتهم أسرانة في يدي الظلام يا أهل الخط وقع عبا يا أهل الخط وقع عباسيو لكن مرفوع الهام مرفوع الهام